Thank you. دق الملح دق الملح زائد على راس الويكح مافي صفح مافي صافح فالماركان قدح دادح لاشتقتي باشي س ن ي م ر فالوجه مابقدر غادر, ما غادر علمني جدي الصادح من بعدها أ ب و ي ا الصادر علمني جدي يا الصابر من بعدها أ ب و ي ا الصادر فالعركه ة نحل الرابط يصلي ص ل ويقبض ي خامض اكتب نفس مافي نابض واللي بدا يركض راكض ا ك ت م نفس مافي نابض واللي ب ق ى يركض ر ا ك ب حنونه والدنيا كدور م ث ل الذهب لا مانبور ا ح ن ق لو الدنيا تهدو مثل الذهب لا ما ع ن ل ل ق قاسي ب نيمو ر القلب ق ا س ي وجيسو والطبع زي طبع النمو ر الشر من ريده ابد اقسمت بالله الصمد الشر من ريده ابد اقسمت بالله الصمد و ا ن ص ا ر غصبه والفارض ح ن ا حنالها ونبارض ا ص ص ا ر غ و حنالها وحنالها ب ا ل ط ي ب من جنان يجي ميتها لو ترحيبي ميت ترحي بي والمفتدي نزهم عليه ونجاوب ا بدقه الميل ا ن ج ا و ب بدق ل م ل ونجاوب بتقل ميله ونجاوب بتقل ميله ا ج ا قالت ر ج ا ل م ع د ا ل ة الشر سياجله ه ا ل ة والصوت لا ماله ن ه عبر عن ض ع ا ف ك و الفق ص لمنه على اللي ناموس الرجال والصخر ماهو زر مال, ما مال المرجله فساحه النزال ماهي ب ك ث ر ة تردره فالمعركه خرسو بكم من فعل ندفسوك توبم المعركه ارسم ب ك م من فعل ندفسوك توبم ونعالج من بيها السوبم الراسي و بنرجو مراجم يزول لا يوم انهيله تسمقت راني مسهله معرضي كل هبوبه من ق ب ل ن نجيك نبيضه هديك جزعتك يا ريدي ج الريدي ك ا ذ ا ا ب ل س م ا د جاك العذاب السرمادي يا نارنا ماتخمادي سعيرها يكوي كاوي هماتنا سيما سيما وشعرنا بحبر ه د ي م ا ハマ اتنا سيما سيما وشعرنا بحبر هديما وفعلنا قبل الحاكم و ع د يلا مايعلامه ه ذ ي قصيدي تي انا ن ص ي ر والاس سكانه لحنتها وغنيتها معالي هالمكانه